بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبثت الجبال بثا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأطحاب الميمنة ما أطحاب الميمنة وأطحاب المشأمة ما أطحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الاولين وقليل من الاخرين على سرر موضونه متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريط وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور العين كَأَمْثَالِ اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يتمعون فيها لغوا ولا تأثيما إِلَّا قيلا سلاما سلاما وأطحاب اليمين ما أطحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وَمَا وفاكهة كثيرة لا مقطعة ولا ممنوعة وفرش مرفوع إن شئناه نشاء فجعلناهن أبكار عربا أترابا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 وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مسرفين وكانوا يصرون على الحنف العظيم وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا متنا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لمبعوثون أَمْ آبَاؤُنَا الْأَوَلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لمجموعون إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضالون الْمُكَذِّبُونَ لَاآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ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 أفرأيتم مات النون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبذل أمثالكم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 فأنتم أنزلتموه من المذن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون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 وَإِنَّهُ لقسم لو تعلمون عظيم إِنَّهُ لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمثه إلا المطهرون تنزيل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 فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أطحاب اليمين